وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّشَى الْشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا تَفَرَّسُ لَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَعُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُزِلَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَا رُوَتَ وَمَا رُوَتْ أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه ما معن فارقون به بين المرء وزوجه وما هم فيضارين به من أحد إلا بإذن الله